wat betreft de finaal, wat betreft de de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 ولا أبصركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا, وأبشروا بالجنه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 وإما ينزغنك من الشيطان نصغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 فَإِنِ استكبروا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بالليل وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَى الموتى الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا علينا عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم من يَأْتِي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 لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمَنُوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما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 وظل عنهم ما كانوا يَدْعُونَ من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مزه الشر فيأوس القنوطا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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شيد الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء